أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوية خداي بخشند و مهربان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون محاسبو لپرسينوية خلچين زيق بوتوا لكاتك دا زور بي اوان بي غافل نو بشتیان لآینی خدا کرد و رو ور ل برنامکی. ما یاتیم مذکر مال ربهم محدث ایل استمعوه وهم يلعبون یالعبون. هیچی اداری چی تازهان للاين پروردگاریانه و بنایت ک اوان جعب استی نبوب نو لو کات ياري و جمی پیانکن. لا هي تنقلبهم النجوى الذين ظلموا وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون دلکانیان به آگاوسر گردانه، او آنچی که استمیان کرد، قسکانیان شرده و بنههی دانود. آیا امت تنها بشری نیا وک ایوا؟ آیا ایوا بدنب جادوگری ودشن؟ لکه تقدای ایوا قال ربی یعلم القول فی السماوات والأرض، وهو السميع العليم. خداي گورا پیغمبر كي لباسو خواسيان اگا دار کرد بويا وتي پر وردگارم اگا داری هم مقصو گفتاره کل آسمانو زويداو او ذات بسرو زانايا بل قالو اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بالك وشتي تري شندوت وقويك قوايا أم قرآن خو خيالي بسروبنا ياخد خويه خيالي بستوا. بالك أو كسي شيء شاعر دب بل ما جزيع بيهند وكو بيخم براني بيشو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أفهم يؤمنون. أو شارو شارو سكودها تنيبش أمان كذا ويا ما جيزان كردواو دوايبا وريا النهنا وا لنا ومن بردون آيا أمان باوردههنن آيا أوان باوردههنن. وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما پيشتو كساني ترمان روانة نكردوا جغل پياوانة بجاردون وحيو نگاين بور روانة دكين دا بپرسن لخاواني كتبكاني پيشو اگر ايوا امراستيان نازانن وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاردين. <تصفيق> ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُوا أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَوَدُوَى بَلِينِي خُمَانَ مَنْ فيه ذكركم أَفَلَا تَعْقِلُونَ سْوَن بْخُدَا بْگُمان إمَا كْتِبْكْ مَنْ رَوَانَ كَرْدْوَ بُوتَان نَخَنَكَارُ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قرية كَانَتْ ظالمة وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قوما آخرين. چندها شارو شاروڅ کمان کاول کرد ک خلق کې استم کاربونو بدوایه اند گلانی ترمن هنه او تم میدانوا فلمما احسوا بانسنا اذا هم منها يفرضون جاکاتګ او خدا اسانه هستيان کرد وک تو لو سزای ام برو ریانهات و نزیک یا خان أو رأيان لا تبقو وضيعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أو سب بقال تبي كرنا وبيان وتروى. را مكنوا بجرنا وبو أو راب وارنا أو مالو حاليك التجداد جيان. بو اي پر سوراتان بي بكرتو كاري گيان ايشيك چا ورتان بكات قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين هر اوقس يا انا هتا هميان ما ندرو خاموش كرد وما خلقنا السماء والاض و ما بينهما لاعبين ايما اسمانو زوی هر چیش لنیوانیاندا یا بغالتوبیم بس درستمان نکردوا لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناهم ملدنا ان كن نافعين اگر بمان وستایا یاریو گم یک بسازنین لا خمان ينخمان و دمان سازاند اگر بر یار بیت کاری و بکین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون جاء ولأيمنا والشتوى بل كُوَّحَ قَدْ مَالِينَ بَصَرَ دَسْبَجَ دَغَانِ دَكِينَ هَوَارُ وَأَيْلَ لَأَيْوَ بُو أو بُخْتَانُ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هر تشيل كانوا كانو زويدايا هر خداخا ونيانو لخزمتي أودان بغمان او فرشتان اي کل خزمت دان خوان نازان نازانن لپرستنی دو هر جيز مان دو بطاقتو بزار نابن لستائشي او ذاتا يسبحون الليل والنهار لا يكترون بردوان بشو بروش تسبحاتو استائشي دکنو لکاتق دا ساردونا وشرویان تناکات أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ أو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا سبحانه الله رب العرش عما يصفون اگر لهر دشاندا لاسمان وزبيده چن خدای شي ترهب و اي غير الله او كاول ويراندمون تيقدسون يقدا. باچوبي گردي بو خدا كپروردگاري عرشه لو باسو خواسان دا كخدا ناسان هاولبو ها والبو أوزات بريار ددن. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون پرسير ناكرد لو كخدا دايل كات لكاتك دااوان پرسيريان لدكرتو محاسبة دكرين أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ايا اوانت شن خدايتي تريان لجاتي برغر بو خيان رخساندوى ياخد خيان دخلتين نو جيلن اي بيه غمبر بيان بلا بلگتان بهلن هنر لسر او بیرو باورتان من دل نیام که آم قرآنیاد خرویه بو آوانیکها ولی منو ری منيان منیان گرتوتبر هر وها لبسرهاتی پی غم بران و قو مکانی پیش منیج بلام زور بی خالچی حق و حقیقتن آناس نو دشایتی دکنو روی لی وردترخینن وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا, إلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدُونَ من <تصفيق> بيغمان هيتش خداي اجنيا ججل لمنو دبيت هرمن بپرستن وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون اخواننا ساندانود خداي مهربان كريبي وخي بالريار داوا فريشتكان رولي اون باتيو بيغردي بو اوساتهيا بلکو او انا بندي ريزداري اون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أو فريش تنا أو ندر روش برزن هرجيز نا فرmani نا كانوا قسلق سيدان نا كانوا دا بيشي نا كون. أو نب فرmani أو دجوله نوو فرmani أو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن اغْتَضَى وهم من خَشْيَتِهِ مشفقون. هر خدا دزانه دو خلق الله رابردو دا چیان انجام دوو لداهاتوش دا چیان انجام ددن؟ دنیا و رابردو بو او ذاتت چون یکا فریشتکان اشتکا کار نابن تنها بو کسانن خدا پی رازیو او فریشتان لترسی و ذاتا ناویرن هیچ سر پیت وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَهُمْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجِزِي الظَّالِمِينَ خو اگر یه شگل فریشت کان لخوی غر را بیت بلایت براسی منیش خودم بیت جگلو او پاداشتی ددین و بدو زخ هر بو شوه پاداشتی سمکارانو یاخی کان ددین و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 آیا اوانهی ای به باور بون نیان بینی و بایان رون نبوت و براستی اسمانکان و زوی یک پارچه بون لوا دوال لیک من جا کرنوا که اما اماشه با اویی او که زانستیا للاین اوانه و او پی پی دبرید هم مشتیشی زندو من فراهم هنوا او زور به پی کاتی لشی آدمی زادو زندورانو روک پیگ ايا أَوَانَهُ أَرْبَأْ وَرْنَهِنَّ بُورَ رَاسِتِيَانُ وَبُودَ صَلَاتِ بِسْنُورِ إِهْمَاهُ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيَدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَنَ سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لَزَوِيْجَ مَانْ للا بالي تياكانو لدولا كان دا ريغاو باني فراوان من سازاندوها بو اوو خلطي جيان بو خوية اندابين بکنو اروها ريان لگندينو نازو نعمت شاراو كان بکويت واجعلن السماء سقفا محبوضا وهم عن آياتها معرضون اما اسمان من کردو بسقفیچی پارز راو كتي اوانا روارد جيرن لهمو نيشانو بلغاكاني اسمان وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هروزاتيك شورو جيبدهناوا خورمانجيشي دروس كردوا هر يك ان خلقيك دادا سوريناوا زبيب دوري خورداو مانجيش بدوري زبيده وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اما بعدك، جياني هميشه نمريمان بحيث کسيغ نبخشيوه جا اگر تو بمريد، دواي مرجی تو او خلقه جياني هميشه دبان سرون نامرن كل نفس ذائقت الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هم موكسيك دبيت مردن بچه جيتو شرابي مرق <تصفيق> بنوشيت بيگمان اي ما اي وطاقيدكي نوا بشرو نخوشيو بلاو بخيرو خوشيو دارايو تواناي سرانجام هربولاي اي مدهن رنوا تا پاداشتان بدينوا وَإِذَا رَأَىٰ كُلُّ ذِي نَفْسٍ كَفَرٌ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ أي بي خمبر كاتيك اواني بيبا وربون تودبين هيج كاريتشال لذنايد لجلتوي بكن ججل لغالتو قالتا جاري جابيك تردلين آ اماه باصی خواه کانتان دکات، لکاتک ده آوان همی با ورن با قرآنی مهربان. خُلِقَ الْإِنسَانُ من عجل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فلا تستعجلون آوان ده انسان با پلو تالو که هر دلیل لا پلو تالو کد دروس لا عند من نشانه وبلكاني خمتان نشان ددم جابلما لي مكان ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خداننا ساندلين باشا كي أم بلنا دتدي أجرئ والراسد لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر بباوران حوالي و رجعان بزانيا كابره و نزيك و دخلننا و آگري دوزخوا كاتيقناتوانن بلايسي آگر لدمو چاو رخ سارو لپشتيا دور بخنوا براستيوان السرکوتو رزگار نابن اوانا نقالتان نبي نبباور دبونو نپليان دکر بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل كو قيامات كتب ريخيان دكريت وسرسام ورسوان دكات أوسان وان برنغاري بوسنوبي جيرنوا مولتي نادرت. نادريت ولقد استهزأ بِرُسُلٍ من قبلك فَحَاقَ بالذين سخروا منهم ما كانوا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي سوين بخدا بگمان پیشتو قال تكرأ وبأحبامبراني تريش أوسا أوي أوان غالطيان پيدا كرد يخي پيدا كرد نو بهوي أواني آنوا غالطيان كرد قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون پيان بلي چهدتواني ديوه بپاري زيد لشووو لروج دا لسزاو طولي خداي مهربان كثير من وجده وانا همي شر ورجيرن ليادي پر وردگاريان ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون يعني وفي باورانا تن خداعيش كدتوان لس زمان رزقاريان بكات جغلة ايمة او كل كخويا انا ندتوانا خويان الرزقار بكانو خويان سربخن نفنا درن للايان ين اي ماو ونكو بل ما هؤلاء اولائي وابائهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأتي الأرض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون اما ببلطو ولا ناسين بلكو اوانه خوانو باو بابيرانيان لناز النعمه دنيا بهرو وركردوا اتا ثمانيان درش بوتاوا جاءا يا اوان النابنو نازانن كبراسي امور دورد الدينو دصلاتان لملا ولاي وراتان دا كم دكاي نوا كاتق امتي اسلام شايست دبيت خداي بالا دست دصلاتي روج هلاتو روج اوا كم دكاتوا جاء أو بباورنا هميش السركوتوز زالا قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يندرون أيبي يا غنبر بيان بلا براسي من تنها للرعي وحي ونجاوة وبيدارك مواء كسانى تششهن فإن تقرأوا حق داو سدائي پيامي خدا نابستن كات اك بيادار دكرينوا ولئن مستهم نفحتم من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين سوين بخدا اگر كميق لها لاوي پروردگار پرورد قارد الرؤية تبكاتو لأن بدأت أَوَخُدَّانَنَ نَسَانَ بِكُلِّ ضَلَالٍ هَوَى رَأْهُ النَّالَبُ إِمَّا بَرَسْتِي مَكَّس هانيش يستم كاربوين وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اما پیورو ترازوکانی داد پروری لر روشی قیامت دا دادنین جا هیچ کس به هیچ شوه یک ستمیلی نا کرید. اگر بقدر تو و آخر کزور که زور کاری چی ورده یا چاگیا خراپی انجام دا بید دی هینین میدان. جاونده بس با اما که آوا باوردی حسابو لپرسینوه انجام دادین. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان و ضياء و ذكرا للمتقين سوين بخده بموسى وهارون كتابي توراتمان بخشي كدجا كروي حقه بطالة هروها رونا شي وياد خروشا بوباريسكاران الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نيو. <تصفيق> هي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له مُنكرون؟ جاء مقرأن أشياء خروج مبارك بفر بيروز الدامن بزندوا جاء يا إيوه ختان ليفيل دكانو ناي ناسن. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سوئن بخ خدا براستی ایما جیری وحوشمن دیمان پیشتر با إبراهیم بخشی ایما چاک اومان دناسی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِينُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ که تیگ بباو که قوم که وید، ام بتاند چیا؟ ایوه همیشه بدوری داد دین و دین پرستن. قالو وجدنا آبانا لها عابدین لولام دا تنها بلگان او بو که ویدین، ایمه باو باپیران من بینیوه امیان پرستوه. قال لقد كنتم أنتم وأبائكم في ظلال مبين إبراهيم وتي براس تي إيو وباو بابيراني إيو لجمر يتشي عشكرة دبون قالوا أجتنا بالحق أم أنت من اللعبيين خلك كوتيان براس تو حقيقتت بوئي مهنا ويان قال تدكيت قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين إبراهيم وتي من قال تناكم بل كو دمييت تيتان بغانم كبرورد گارتان پروردگاری آسمان كانو زبيو كبديه نونو من سراوبيرو با ورل شايتو آگا كانم وات الله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ان جاء ابراهيم لبرخوي بِخُدَا النَّخْشِي يَجْدَتْ شَشْمُو دَاوِي يَجْدَنِي مَوَاب بُوبْتَكَانْتَان دُوَي أوي إيواب بَجِيتَان هِشْنُو بِشْتَان هَلْكِيرْت فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إِن جَاهَمُوا بِتَكَانِي وَرْدُو خَاشْكِيرْت جِقَلَّا گَوْرَكَان بَلْكُو كَگَرَنَوَاب بِرْسِيَار بْكَانُو إِبْرَاهِيم الرَّاسْتِيَان بُرُن بْكَاتَوَ قَالُوا مَنْ فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين بتبرستان كهاتنا و بينيان بتكانيان وردو خاشكرا و ووتيان اوايا ميكردو بخدع كانمان برسي اولى قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم هندشان وتيان بسمان لاويك بخرا ببسيان دكات بيدلان ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون واتيان كوابو بهن بابرشاوي خلقاو محاسبين كينو ليب كولناو باوانيش با اغادار بنو بيبينن قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يترجون إبراهيم ينهاو ليان برصي وتيان باشا أي إبراهيم آيات أمد كردو بخدا كانمان قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون من سليمة نخير هركاري أو بتزليه فرجعوا الى انفسهم فقالوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أنت الظَّالِمُونَ <تصفيق> ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. باشان بسر شوري باش جس كران وابو بيرو باور كنك يان وطيان. بعما نتو زاني وتكأوان اقسن اكن وطيان اغن. زور زانو كار بداستان يان تواشيان قال أَفَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إبراهيم موتی باشا آخر چون شك ده پرسن نجاتي خدا کنا تواند هيد جوار قازان جيازان اكتان پیب گئنه تناند اوتا نهان توانی برگری لخوشیان بکن أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفل دستان و لوشتان جاتي خدا ده پرستن جا بيرو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إبراهيم بسوطة النوب اشتواني لخدا كانتان بكان اگر اواشتهتان بوده كريت قلنا يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم خدا يقولت دفرمويد اماش فرمان من در کردو وطمان اي آگر ساردو سلامت بلى سر ابراهيم هرچند اگر سوتانرا بلام بفرمانی خدا توانای سوتاندنی نمو اگر پروردگار فرمانی به سلامتی ندایا حضرت ابراهیم نانو اگرکدا سرمایدبو وارادو به او أنا ويوسيان بلان بجيران دشي إبراهيم إن جاء إمش أوان ما إن برا نجروترين كزجرة. ونجينا هو إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أما أويشوا لوطي برا زعيش ما نرصغار كردون نارد ما نبو ولا تشام أوسر زميني كبركة ما نبصر دار جاندوه بوهمو خالشي. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ في هذه الأمام، إسحاق مان بخشي بإبراهيم ويعقوبیش بنوى وك زيادا رزق بإبراهيم في هذه الأمام، كردا بياوت شاكو خدا ناس وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ هم مؤوانش من قرده پیشوه و بفرمانی امار رنموی خلط شاند کردو نگامان بو کردن بان جمدانی کارو کردو وچاک کانو راگرتنی نویجو زکاة دان <تصفيق> <تصفيق> بِرَأْسِي أَوَان هَرِئَ مَيَان ونجيناه من بَنْدَا التي كانت تعمل <تصفيق> الخبائث وَلُوطًا كانوا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كانوا قوم سوء فاسقين بلوت پیغمبریش حكمتو دانایو زانیاری من بخشیو رزگار من کرد لوشاری کرد وپی سکانیان تیدا انجام دادا بگو من اوانا قومی چنا لبارو خرابو بدخو تاوان کاربون وادخلناه في رحمتنا انهو من الصالحين. اما او من خستجر سایه رحمتو مهربانی خوما نوا براستی او و نوح ابن دا من قبل فاستجدنا له فنجينا و اهل من الكرب العظيم. یادی نوح به خمپریش بکرا و هانا و هاواری به هناین لامو پیش جای مژن زمان چیرا کردو خویو خیزان کیمان لتانگان جورکا رزگار کرد. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سركوتنيشمان في بخشى بصر أوقومه زي بالقوني شانه كاني أميان بدرواد زانيو برويان في نبو تونك برزت أيوانيش قوم لبارو خرابون. بقشتي نقمي آوي زريان كمان كردن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يدي داود و سليمانش بكرة وكاته اكبر ياريان دا درباري او چيلغا كشتو كاليا كاته كمرو مالاتي خلچي تياي دابلاو بونا و بشو زيانيان با چيلغا كه گيان اميش شايت بوين لسر او داوري و بر ياري اوان لسردمي حكمي حضرت داود دا ران مره اك زوية و زاري كابره اكي كاول کرد كابره شتو سكالي خوي گيان دا داود اوش بر ياري دا كه همو ران مره كا بدريد بخا بَلَام حَزْرَتِي سُلَيْمَانُ كُرِي رَايَشِي بَسَنْثري هَبوتي بَابَرُبُومِي مَالَاتَكَ بِدْرِيت بَخَاوَن زَوِيَكَ تَازْيَانَكِي پُرْدَكَاتوا فَفَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حِكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يسبحن والطير وكنا فاعلين جائما ما تعرس ریچه شکمان لسليمان گیاند، بلام هر یک لم باوکو کره بهره ورمان کرد بو لحکمتو علمو زانستی. هرواها ايما بالان داو تسيا كانش من لغل داود دا ملكتو فرمان بردار كردبو هموان بيكاوا تسبحاتو سايشي ايما ياند كرد ايماش اوامان كرد وعلمناه صنع تلبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون هرواها ايما داود من فيري دروس كردني زريو قلغان كرد تا الله تندو تیجی کاتی شهر بتان پاریزه. عیال لبرم برم همون نازونیم تانوا. ایواس پاس گزار دبن. ول سلیمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها و كنا بكل شيء عالمين. با سلیمانیش بايجي به زوتیج مان رخصاند كب فرماني او جار بار هات چوي بو او زاويه كبركتبان بسردار جان دبو اي ما بهموشتك زانه او شارزاين ومن الشياطين دون ذلك وكننا لهم حافظين لپر یکانیش هندهکمان باور رام هنگ بود که تا جوهرو مرواریوش چی بنرخی بود دربیهنن او چگلاوا کاری تریشان دکرد و کودروس کردنی کوش کتلارو پای کرو حتادوایو اماش تاودریمان دکردن تا کار کنیان بساختی انجام بدن او یادی ایوب اش بکه کاتیک هانا و هواری با پرواردگاری برد دوای آوی ماه و چی دورود ریز نخوش کوتبو جلالوا پشت مالو سامانو من دلکانی تیاتو بون و من نازار و ناخوشیم توج لهمو که از مهربانتر لهمو که از دلوانتریت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 رحمت من عندنا دن و ذکرالعابدين. زایمچن زمان جیرا کردو به هواری و تسوینو همون اخوشی و نخوشیک من لکول کردوه. همو معلوم دالی من پی بخشی و او اندای ترج لگالیانده. دکریت خدا گوره هر همان معلوم دالی پیشی و باز زندو کرد بتوه. یا خود نوای نوی پی بخشی بید. اول رحمتیچی تایبتی بول لاین ای موا. یا داوری شبوبنده خدا پرستکان کاگر اوانیشتوشی بلاو ناخوش بون وکم لوودوان زایان کرد خدای مهربان بهانه و اسماعیل و ادریس و من الصابرین یادی اسم عیلو ادري سوء ذل كفليج بكروا هريك اللوان لتاقي كردنا و جورا و جورا كند سركه توبون لخوگرو آرام گران بون وادخلناهم في رحمتنا اينهم من الصالحين اما هم چند من خسته جرسايي رحمت مهرباني خومنوا تنك براسيوانه لتشكو پاكان وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ أَلَّا إله إِلَّا إِلَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يادي ذنون يجبرواك يونس بي غمبره كاتيك بتوريب الرويش قماني وابوك هرجيز دنياي لا تنج ناك خدا خستي نا وسكين هانغاوا جالناو تاريكاي كاندا تاريكاي شودرياو نا وسكين هانغاكدا هاوارو نزايل برزبوا ووتي پروردگارا هكذا خدايك نية جغلة تو پاچيو بيگردي هربو تويا براستي من لستم كاران بوم كاتيك ببه فرماني تو قومكم بجهش. فاستجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اميش بحانايا وچوينو رزگارمان کرد لو غمو پشارو تنگانه يكا تيكو تبو بوشويش يماندارن رزكار داكين كاتيك داكون تانغانو هاناو هاوار بو اي مدهينن واذ ابن ادا ربه ربي لا تذني فاردو وانت خير وارفين يادي زكرياج بكرو كاتيك هانا وهاوري بو پروردغاري برذوتي بروردگارا من بطنهای محل روا نویه چی چاکو پاکم پی توش چاک ترین ذاتی چی لپاش منو هم و مردوی اقدمه له ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا و يدعوننا رغبا وكانوا و, و لنا خاشعين لقد كانت أمان نزاكي من جيرا کرد و من پهبخشي و سرقائش من بو تاك کرد دالي ببه لأنه في سنة يومات وغرد وغول و و بأمدي الرحمة بهشتي إيمو لدوزخو خشمي إيمد ترسانو أوان هميشق قردن كجبون بو إيماء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين یادیم مريمیش بکروا، او آفرتی دعوی نی خوی بخوانی راگرد اماش لوا روحی خوانی بوین پیمان بخشی او خویو کرکی من کرد با معجزه و بلگا با همو خالچی. این هذه امت کم امت او ربكم فاعبدون و نه. براسي ام ا عيني ك ام بي غمبرانه هينا و يانا عيني كي اي وياه كي يك عينو منيش پروردگار تانم من بپرستن وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون لغل وجدا للرباز يك تانسو اسلام لا ياندو بشبشيان كردلني واني خو جو رهات دستو قرو دروز بون بمرجيك هر هموشیان بولای ايمد دا قرنوا لدستمان در ناتن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون جاء ويكارو کرد وچاكا كان انجام بداد لكاتيك دا كأو كسبا وردارا جاءوا حولك وشكى بجد الناخرات وبزاين الناتش براسي اما بو ياداش تو تو مردكين وحرام على قريه اهلكناها وحرام لا يرجعون زارة جيتر حرام و أستما لدانشتواني هر شعر و شعر اسكيك كاول من کردوا بيگو من ناگر رينوا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اتا اوكاتي بربس لكيز القرنين لسردوتي ريا جوجو ماجوج ذكرتوا كامججك اللنيشانكاني نزيق بونوي كوتاي دنيا او انا اوكات اللهم كنوا كلي نكوا بل شاو بيداد بنو زوردبن وان ترى بل وعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أو سايتر بليني الراستين نزيق دبيت وودست دست دكات. إن جاء دبيني تشي أواني بيباورن أبلغو زق دبيت. ببروادلين هوار بو إما تاج غافل بوين لم روجا لم سرنجاما. نك هر اوه بلکو اما هر ستم كار بوين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون باشان پیان دوتريت بگمان اي وو اوشتاني لجاتي خدادتان پرست ستمنی دو زخنو سل کبزوتي آگرن فهما يتحدث في النابي ويساً تيدان. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها و فيها خالدون هر وحب به هاول قران دوت رد وانه اگر خدا بونايا آوا ندخرا ناو بگو من هرهمون ها والگرانو پرست و کانیان لد و زخ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. او آنها به ناسی قرص لرخل لرخو آهونا لوا جانی سختی تیادادا بنا سرو مشدوهی واقصیشی خوش نابیستن. إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون. براس هرزوبر يارمانتا وتشاك بهينين الريران بهوي إيمانو باورو كردوي تاتيانوا أوانا دور بريز كراون لدو زخوا. لا يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قرش قرش ورشو دنجي بلايسي لنا ونازو نعمة دا كحزيان ليبو هتا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وقتورانا لقوماني غورو تنغاني بسنوري قيامت توشي غمباري و پجاريان ناكات بلکو فريشتا كان بروي خوش و پیشوازيان لدکنو دلين اما او روزيه كاكاتي خوي بالنتان تان پيدادرا او اي تر رزگارتان بولة تنغان و نخوشي دنیا بو هميشا كوت نخوشيه وان يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ديت <تصفيق> إما وقت چون کتابی کرآ و داد آخریت او دپیش ریت او، ار وقت چون لسرتا و دروس مان کرد، وقت آوسای خویله دکینوا، با آوی سرلنی بشه و چیتر درستی بکینوا. جا آوا پیمانو بالایی اما یا به گمان او کارا انجام داده دا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. سوين بخدا براسي املكتي بالزبور داد دوي تورات بريار من دوا كبيجمان بنداش يا وتشك كانم دبنا خاوني زوي. إن فيها ذال بلا غل قوم براستي آلم باسدا مجدو راقان دنبو كساني خدا پرستو باندا ملكا چكانا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي محمد امتو من روانا نكرد وطنها بو او نبيت كببيت الرحمة وبركة بو همو جهانا كان جهاني آدم زادو جاندارو روكو پريو أتادوهي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أي پغمبر تو توبل براسي من تنها آغا دار دكرم كبيغمان خداي إيوه هر خدايشي تاكو تنهايا آیا إيوه تسليمي أم بريارة مسلمان دبن؟ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَقُلْ آدَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ أَجْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ خو اگر پشتی ان هل کردو جویان نگرد بو گفتارو برنامه رونو اشکرایتو او پیان بلې من پیامی خدام به یک سانی بهمو تان گئ اندو هیتشتکم لکزنه شاردو منیتر نه زنم اوهرشی که لئوا دکرد نزیک یا دوره دربارهش کسی ایوا یا برپا بونی قیامت. اینه یه الجهر من القول و ما تقطون. دل نیابن که براستی هر اوزات خوید زانیت و آجایا با گفتاری هر آیش دزانیت و آقا اللوي لواي كدی شار نوا لكارو كرده و تن. این ادري لعله فتنة لكم و متاع یلا حیم. من نازانم. لونیا امدو خصني تلو بلیني پرورد گرا بو تاقی كرنا وس زعثان بی تو راب ور نیشیب تا کاتی چی داری كراو. لدنیای کوتا تمندا یا خود بلکو بخودا بچنو و رباز دینداری بگرنبر قال ربش کن بالحق و ربون الرحمن المستعان علامات صفون دوائی گیاندنی پیامی خدا و جو پی ندانی خدا نناسان پیغمبر و پروردگارا داد گرانه لنهوان منو امان داد داوری بفرموم لسر بنتی نی حقو راستی پروجرمان بخشندو مهربانو داوای یار متیل کرAVA بو آوای سرمان بخاد بسر او پی ناسیهای که ودیکن درباری خداو پی غمبرو پی آمکی